يتي من إيهانا عايش يتي من محد يراعيني ولحد عني جاي يسأل وحيد جالس بالدار يتي من ما في بالعالم رحوم جاي واسيني يتي من عايش بحسرة وضيقة عيشتي يا الله كثير من البشر يسأل عنك اسباب الحزن فيني كثير من البشر والداهي عرف بدنيتي وش كثير من البشر يسال عن اسباب فيني كثير من البشر والداهي